أو يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوته وأثر الأرض وعمروها أكثر وعمروها أكثر من عمروها وجاءتهم وجاء مُسُنُهُمُ الدّبَيْنَات فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَنَّ وَلَكِنْ كَانُوا